عهد قطعناه هناك من الحرم، إن العهود عهودنا منذ القدم. قطعناه هناك من الحرم، العهود عهودنا منذ القدم. وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم، لنرتضي القعان في جبل النشم وعلى الجهاد لطريقنا نحو القمم لنبتغي قعانا في جبل النشم وطريقنا نار واشنه ودم لننتقي ولا نحيد ولا ندم وطريقنا نار واشنه ودم لننتقي ولا نحيد ولا ندم صوت المدى فعفد جاء حلا نغم وذن الشهيد على الطريق لنا صوت المدى في جاء حلا نغم ودم الشهيد على الطريق لنا علم عهد قطعناه هناك من الحرم إن العهود عهودنا منذ القدم عهد قطعناه هناك en in de kant van de kant van van de de de